والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما رغب الله تبارك وتعالى بالإنفاق وضرب الأمثال للمنفقين المخلصين في نفقاتهم وكذلك أيضا ضرب الأمثال للمنفقين رياء وسمعة وأولئك الذين يعرضون النفقات للمبطلات الأخرى من المني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 أنفقوا من طيبات ما كسبتم الحلال الطيب كما قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فالطيب هنا في مكاسبه والطيب أيضا في جنسه ونوعه وصفته ومما أخرجنا لكم من الأرض أيضا كذلك الطيب منه ولا تيمموا لا تقصدوا الردي منه لبذله رجاء ثوابه وعائدته من الله تبارك وتعالى في الوقت الذي لو بذل إليكم لم تقبلوا به إلا على سبيل من التغاضي والاغماض والمجاملة والحياء وإلا فإن ذلك مما لا تتطلع إليه النفوس ولا يقبله اوساط الناس لرداءته فكيف ترضون لله تبارك وتعالى ما لا ترضون لأنفسكم وكيف ترضون لإخوانكم ما لا ترضون لأنفسكم واعلموا أن الله الذي أعطاكم وأولاكم غني عنكم وعن صدقاتكم وهو حميد جل جلاله وتقدست أسماؤه محمود على كل حال يؤخذ من هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا خطاب أهل الإيمان فاعتبار أنهم المتأهلون للقبول عن الله تبارك وتعالى فالإيمان هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه العمل وهو قوام الاستجابة لله تبارك وتعالى والقبول لتشريعاته وأحكامه يا أيها الذين آمنوا إن إيمانكم يقتضي القبول عن الله تبارك وتعالى ومن ذلك ما أرشدكم إليه من الإنفاق من الطيبات فهذا الإيمان يقتضي الاستجابة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى واجتناب ما ينهاكم عنه هذا مقتضى الإيمان والإيمان معلوم أنه قول وعمل فلا بد من تحقيق ذلك ومقتضاه ومن هنا خاطبهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كذلك يؤخذ من قوله تبارك وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا فالإنفاق مأمور به قد جاءت الدلائل على ذلك كثيرة وكذلك أيضا في نوع هذا الإنفاق أن ينفق من طيبات ما كسب وعرفنا من خلال بيان المراد بالآية ومعناها أنفقوا من طيبات أنه يدخل في ذلك دخولا أوليا الحلال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا ينفق الإنسان من الحرام ويتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى الحرام بنوعيه الحرام لكسبه او الحرام لوصفه الحرام لكسبه الذي يصل الى الانسان بطريق محرم مثل الربا السرقة الرشا وما اشبه ذلك هذا حرام لانه اكتسب بطرق محرمة ايضا المحرم لوصفه مثل الخنزير ومشتقات الخنزير الخمر الميتة ونحو ذلك فلو اراد احد ان يتصدق بخمر او يتصدق بميتات او يتصدق بما لا يحل أكله لوصفه يعني مثلا بلحوم سباع أنحو ذلك هذا لا يجوز الحشرات الأشياء المستخبثة عند العرب نجاسات، فهو لا ينفق من هذه الأشياء من طيبات ما كسبتم فصار المحرم بنوعيه محرم لكسبه كالربا والسرقة وما إلى ذلك والمحرم لوصفه كالميتة والخنزير كل ذلك لا يجوز التقرب إلى الله به والإنفاق منه أنفقوا من طيبات ما كسبتم طقي المشتبهات مال في شبهة ونحو ذلك هذا لا يقال إنه من الطيبات النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات فهذا المشتبه بين بين فالإنسان إذا أراد أن يتخلص منه ينفق ذلك وأرجو أن يؤجر عليه لكن لا تكون نفقته فقط هي هذه المشتبهات وإنما ينفق من طيب ماله بل من أطيبه فالمال في طيبه يتفاوت فهناك الطيب الخالص وهناك الذي يكون فيه نوع شبهة وهناك المحرم فالمحرم بين واضح وكذلك أيضا المال الطيب الذي لا شبهة فيه هذا واضح بقي المتردد بينهما مثل هذا إذا أنفقه أرجو أن يؤجر عليه لكن لا تكون نفقاته محصورة في هذا الطيب في أيضا نوعه ومرتبته أنفقوا من طيبات من الحلال فالحلال يتفاوت في طيبه من حيث النوع والمرتبه فهناك أشياء من النفقات من الطعام مثلا أجود الطعام وهناك وسط في الطعام وهناك رديء كذلك أيضا في اللباس ومراتب هناك أشياء مستعمله هناك أشياء جديدة هناك أشياء غالية الثمن هناك أشياء رخيصة هناك أشياء متوسطة هناك أشياء من الطعام هي فضله، بقايا وهناك طعام لم يمس تتوق إليه نفس الإنسان فيتصدق به ونفسه تطلبه أنفقوا من طيبات فهذا الإنفاق سواء كان ذلك في الواجب كالزكاة والكفارات أو كان ذلك في المستحبات فهنا قال الله تبارك وتعالى في الكفارة من أوسط ما تطعمون أهليكم فالاوسط فسره بعضهم بالاطيب فالوسط يقال احيانا للطيب وقال اوسطهم قل معناه ان الاوسط يعني الاعقل والاعدل طريقه من هؤلاء الاخوه وبعضهم يقول قال اوسطهم يعني السن ووسط بين الكبار والصغار والايه تحتمل لكن الوسط يطلق على ما يكون بين طرفين سواء كان ذلك في المعقولات أو كان ذلك في المحسوسات من مطعوم ومشروب وملبوس ونحو ذلك فالاوسط فسره بعض أهل العلم أوسط ما تطعمون أهليكم أن الأجود تخرج الأجود منه لكن هذا في الزكاة غير مراد، لأنه في الزكاة يخرج الذي يكون بين بين شرعا يعني الذي يجبي الزكاة لا يأخذ من الناس الردي ولا يأخذ اجود المال وإنما يأخذ بين بين لئلا يظلم هؤلاء الناس لكن لو جادت نفس المزكي بطيب من ماله بأطيب ماله فإنه يقبل ذلك منه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء بناقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة جيدة في أوصافها لم يقبلها المزكي يعني الذي يجبي الزكوات لأنها من أطيب المال فأخذ منه المستحق فالرجل أبى لإيمانه لكمال إيمانه حتى جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يخرجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها لا تجب عليه، ولكن يقبلها منه إذا بذلها طيبة بها نفسه. فالشاهد هنا الطيب والأجود يقال له أوسط، وكذلك ما كان بين بين بين الرديء والجيد يقال له أوسط. ففي الزكاة هذا هو المراد ما كان بين الرديء والجيد في الزكاة. في غير الزكاة من أوسط ما تطعمون أهليكم في الكفارة. بعض أهل العلم كثير من أهل العلم فسره بالوسط بين الردي والجيد وبعضهم فسره بالأجود وكأن الأول أقرب ومعناه أن الإنسان إذا أراد أن يخرج كفارة يمين وغير ذلك يعني أيضا صدقة الفطر بعض الناس يذهب ويأخذ مثلا من الرز أرد الأنواع أرخص نوع يأخذه لصدقة الفطر هذا لا يصح من أوسط ما تضعمون أهلكم فلا يتخير الردي كفارة يمين يبحث عن أرد الأنواع وأرخص الأنواع وقد يخرج تمرا قد مضى عليه حول أو أكثر ويباع بسعر متدني ويقول هذه كفارة من، ليس هذا بالعدل ولا الإنصاف وإنما يخرج من أوسط ما يأكله هو وأولاده، ما يختاره لبيته فإذا كان هذا طعامهم فعلا فلا بأس لكن إذا كانوا يأكلون الجيد ولا يقبلون مثل هذا ولا للبهائم ثم يذهب ويشتريه صدقة الفطر أو للصدقة العامه أو نحو ذلك ويقول أنا تصدقت فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب هذا يعني العذق شيص ليأكله شيصا يوم القيامة فإذا خرج من هذا المال الحرام وخرج من هذا طيبات خرج الرديء من المنفق سواء كان طعاما أو غير طعام أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما لا كسب له فيه مثل لو أنه أنفق من مال غيره بين ذلك لا يصح بغير إذنه أو رضاه كذلك أيضا لو أن هذا الإنسان أنفق أو تصدق أو تبرع بشيء لا يملكه مطلقا يعني مثلا تبرع بعضو من أعضائه للإنسان هل له أن يتبرع هو لا يملك هذا الذي يملكه هو الله أنفق من طيبات ما كسبتم الاحظ هنا أنه أضاف الكسب إليهم فدل على أن الإنسان له كسب وعمل أنه ليس بمجبر على فعله كما يقول بعض أهل البدع كالريشة في مهب الريح ليس له كسب ولا إرادة وإنما له كسب له عمل له اختيار كما هو مشاهد أنفقوا من طيبات ما كسبتم ونحن نشاهد أن الناس في عمالهم الدنيوية يجدون يجتهدون وإذا أصابهم الضر تعاطوا الدواء وبحثوا عنه فإذا جاءت الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى أو المعاصي مما يبعد منه قالوا نحن لا اختيار لنا نحن مجبورون لو شاء الله ما عملنا هذا فهذا ليس من العجل بحالة من الأحوال أنفقوا من طيباتي ما كسبتم كذلك أيضا الكسب هنا يدل على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة لأنها ما يكسبه الإنسان بيع العقار البيع في السلع مواد غذائية أو كان ذلك في سيارات أو في آلات أو معدات أو مواد قرطاسية أو نحو ذلك يبيعها فإنه يجب عليه الزكاة لأن هذا من الكسب كذلك أيضا يدخل في هذه الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا أخرجنا لاحظ الفرق بين العبارتين الكسب أضافه إليهم وما يخرج من الأرض من الزروع ونحوها أخرجنا أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى أخرجنا فلما كان التجاره وما يحصل من الربح هو من عملهم وكسبهم لكن بإرادة الله وقدرته ومشيئته وتوفيقه فهذا أضافه إليهم لكن الزرع حينما يخرج من الأرض مثلا هذا ليس من عملهم هذا يكون من الله هو الذي يخرج هو الذي يحيي الأرض بعد موتها يخرج النبات فهنا لم يضفه إليهم فدل على الفرق بين الأمرين فمفعول الله تبارك وتعالى الذي لا قدرة للإنسان عليه أضافه الله إلى نفسه ومما أخرجنا لكم من الأرض فكيف يفرق بين هذا وهذا ويقال الإنسان مجبر على فعله وأنهما سواء كيف يقال بأنهما سواء إن عمل الإنسان لا يدى له مثل الزرع الذي يخرج لا يدى للإنسان فيه فكذلك أعماله الصادرة عنه لا يدى له فيها هذا كلام غير صحيح والله قد فرق بينهما فكيف يسوى بين الأمرين كذلك أيضا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم أنفقوا من طيبات من هذه تدل على التبعيض أنه لا يطالب بإخراج كل المال وإنما من ففي الزكاة قدر يسير حدده الشارع وفي الصدقات ونحو ذلك يتصدق بشيء من ماله واختلف العلماء هل له أن يتصدق بكل ماله أو بشطر ماله أو لا هل يدخل في النفقة في سبيل الله إسراف أو لا يدخل فيها إسراف بعض أهل العلم قالوا النفقة في سبيل الله يدخلها الإسراف والدليل قالوا الدليل أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحقوق والنفقات وما إلى ذلك في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وفي سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فاحتجوا بمثل هذا وقالوا النفق في سبيل لا يدخلها الشرف ولهذا قالوا في الوصية لا يوصي أكثر من الثلث أما الوصية فهذا بالنص لكن هذه الآيات بعض أهل العلم قال إن محملها على غير النفقة في سبيل الله وإنما التصرف في نفقاته في مصالحه وما إلى ذلك يتوسط ويعتدل لا يسرف واحتج على أنه يجوز الإنسان ينفق كل ماله أو نصف ماله أو أن أبا ذكر جاء بماله كله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم من قال ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فجاء عمر رضي الله عنه بشطر ماله فقال فما أبقيت لأهلك على أبقيت لهم مثله أو شطره فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الشاطبي رحمه الله فصل في المسألة وساق حديثا لكنه لا يصح من جهة الإسناد وهو ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لقطعة من المال من ذهب فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرضها ثم أعرض عنه ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرماه بها كالمغضب وقال يأتي أحدكم بمال ثم يتكفف الناس هذا لو صح جمع بين الأحاديث كما جمع الشاطبي ففصل فيه فقال بأن هذا يختلف باختلاف الناس هذا كلام الشاطبي يقول فمن كان كامل اليقين والتوكل والاعتماد على الله عز وجل كأبي بكر وعمر فله أن ينفق كل ماله ومن كان ضعيف اليقين إذا أنفق ماله بدأ يتطلع إلى الآخرين أن يعطوه أن يحسنوا إليه ففي هذه الحال لا يؤمر ولا يطالب ولا يقبل منه أن ينفق ماله كله ولا شطره فهو يرى أن هذا يختلف في اختلاف الناس لكن الحديث لا يصح في هذا والله تعالى أعلم فهنا جاءت من وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون في أول هذه السورة الكريمة سورة البقرة ومما يعني ومن ما فلا يطالب بإنفق كل المال وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه طلب منهم القليل وأعطاهم الكثير وهذه النفقات التي يخرجونها تطهر وتنمي ويؤجرون عليها ويضاعف لهم هذا الأجر فكيف تستثقل إذن؟ أكتفي بهذا هذه الليلة وسل الله عز وجل ينفعنا وإياكم سمعنا ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم ارحم موتانا واشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله نبي نحمد وعليه وصحبه